هؤلاء قوم انتقذوا من دونه آله لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو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 فليظهر أيها أزكى طعاماً فليأتكن برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إياهم إن يظهرون عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً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 أحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منطلبا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 ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 عادم وخير عقبا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 أملا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 ثم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما فخشينا أي يرهقهما تغيانه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 ويستخرجا كنسهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرمين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 and قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي وكان وعد ربي حطا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عربا الذين كانت أعيونهم في غطاء